وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناه الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. إذن لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا له لا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا مذيهم وَقَالُوا مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ قُلْ فَتَثَاءَبَ اللَّهُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ شَهِيدًا يَعْلَمُ ما في وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَيَسْتَغْدِرُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَهُ لَأْدَنُهُم مَسَمًّا لَجَأُوا إِلَى الْعَذَابِ وَلَا يَأْتِينَهُم بَوْتًا وَهُمْ لَا يََعْدِلونَكَابِذاذِ وَإِن جَعََّ م لَحيطَُم بِتَافِر يَمَّ يَْشَهُ العذاابُ مِن فَوكم وَمنِن تَ تحتِْ أَْجُلدم وَيَقولُ هوق مابُ تُم تَملون يا عِباده الذينَ آمَنوا إِ ض وَاسِع فَإيَا يَفَعون كل نَفْسٍ ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبهوا أنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أده العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وَأَيُمِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ العليم وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ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 يَكفُ بِمَا آتَِنهُ وَيتَمَت فسَ فَ يَعمونأَد يَغوا أن جَعللنا حَرَمًا آمِ وَتَخَطّفُ الناسَّاسُ مِن حَولجم فَدِبَعْتِِ يُؤمنِنونَ وَبِنمَّةِ الله يَكفُرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب للحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سرلنا وإن الله لمع المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين غلبة الروم في أدنى الأرض وهم من بعد ولبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله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 أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمَّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْمَ كَانَ عَاكِبَةُ الَّذِينَ م كانوا أشد منهم قوة وأثاؤوا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله يظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء كذبوا بآيات الله وكانوا بِهَا يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعينه ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين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 إِ فِي ذَلِكَ لآيات لِقَغُمَكَ فَكَّون وَمِنْ آياتتِهِ خَلْقُ السَّموَاتِ وَالقَْضِ وَخْتِلَافُ أَْسِنَةِكُمْ وَأَوَالِكُم إَِّ فِي ذَلِكَ لَآياتِ للِلالنين وَمِنْ آياتَاتِه مَناهُكُم بِالَّْلِ وَهارِ وَدَتِ وَعُكُم مِنْ فَغْلِك إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماءا فيحيي به الأرض بعد موتذا إن في ذلك لآيات لقوم يعتلون وَمِنْ آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دَعْوَةً دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قارتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو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 فأكم وجهك للدين حريفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذَلِكَ الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه والتكور وأكيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حذب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ظرهم دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم ثَّ إذَا منه رحمة أَذا قَغُم مِن غُحْمَةً إِذَا تَلقُم بِهُُم بِرَبِّ يُشِْكُود لَكْفُو بِمَا آتَِنامُم فَتَمَتع فَسَوْفَتَعمون أَنْ َنزَلناَا لَهِ جِسُ الْ القًَا فَهُو ييتَكََّم بمَا كانَوا بِج يُشِْكُون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 فآت ذا القربى حقهم والمسكين وابن ذَلِكَ ذلك خير للذين يريدون واجهر الله وأولئك أم المفلحون وما آتيتم من ربا ليرضوا في النَّاسِ الناس فلا يرضوا عند الله وَمَا آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل مِنْ شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البرج والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانخروا كيف كان عاقبة الذين من قبل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 وَمِنْ آياته أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ يَخْرُجُ الْمَوْتَى وَنُحْيِي بِهِ وَنُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ صِنْوَانًا وَغَيْرَ صِنْوَانٍ يُعْطِيكُم مِّن ثَمَرَاتِهِ وَمِنَ الْأَرْضِ جَنَّاتٍ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 وَمَا أَنْتَ بِهَادِي هَؤُلَاءِ ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعْ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَكُم مِّن بَعْضِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ من بعد قوة ضعفا وشيبة.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 فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ في هذا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَّيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إن أنتم إلا هبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يؤكنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يكيمون الصلاة ويطون الزكاة وهم بالآخرة هم يوكنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتدي لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا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 وَإِن جَاهَدَتْكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبًا هُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفٌ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ نُอَذِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تعملون. يَا مُنَيَّ إِنَّمَا أَنْتَ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُونُ فِي صَخْرَةٍ فَتَكُونُ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَكْتُبُهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ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 وقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أن ترى الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبع عليكم نعمه ظاهرة وباطمة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا قدى ولا كتاب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 وَإِلَ اللهَّ يعَاتِبَةُ الأمور وَمَْ تَفَافَ لَا يَحجُم كَكُصُ إِ إِن نَجرُون فَنُلََبّعون بِمَا عَعملِلُ إِ اللهَّه عَليمم بِذاتِ الصّلور نُمَُِّم قَلًَا ثمَُّ نَظَُّوم إِ عَذااب المر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 أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِدُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِدُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ, وسخر الشمس والقمر كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَرٍ مُسَمَّا وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ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 وَإِذَا عَشِيَهُمَّ مَهُدٌ كَالْظُلَلِ دَعَمُ اللَّهَ مُخْلِفِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُفْتَصِدٍ وَمَا يَجَحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَادٍ كَفُورٍ يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مغلود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور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 بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي يؤكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكثوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إننا موكنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وَذُوقُوا عذاب الخلق بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تَجَافَتْ نُوبُ أُمَانٍ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أَخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لا يَسْتَهِنُونَ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا وكيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به مِنَ ولنذيقنهم من العذاب الأدمى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها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 وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُنْكِرُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كانوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا لَنَا كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيات فَأَنَّا يَسْمَعُونَ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 ما جعل الله لرجل من فِي في جوفه وما جعل أزواجكم الله تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلك قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله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 يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تجدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تجدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأتي منكم بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا